أعوذ بسم ا الشيطان الرجيم ل ل ه من ب الله الرحمن الرحيم صادق مناص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا قبلهم قرن بل ولا من من تحين ذي في كم عزة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 وقليل ٌََِ ما َ هم ُْ وظن َََّ داود َُ و ُ أ َ ن َّ م َ ا فتناه َََُ فاستغفر ََََْ ربه َّ وخر َََ راكعا ِ و َ أ َ ن َ ا ب فغفرنا ََََْ له َُ ذلك ََِ وان َ إ َّ له َُ عندنا ََِ لزلفى ََُْ وحسن ََُْ ماب َ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 ليتدبروا آ ي ا ت ه وليتذكر أ و ل و ا ل أ ل ب ا ب ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد انه اواب اذ عرض عليه بالعشي الصاف لاث الجياد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 وان له عندنا لزلفى وحسن م آ ب واذكر عبدنا ايوب إ ذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب وخذ بيدك ض ع س ا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا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 وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر إ س م ا ع ي ل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن مابت جنات عدن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 قال أ ن ا خير منه خلقتني من ا ل نار وخلقته من طين قال فاخرج منها ف إ ن ك رجيم و إ ن عليك لعنتي الى يوم الدين قال رب ف أ ن ظ ر ن ي إ ل ى يوم يبعثون